أعوذ بالله من الشيطان الرجيم احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إن هم السولون ما لكم لا تنصرون ما لكم لا بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءل كم كونتم تسوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان, وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قول ربنا إنا لذائقون فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فانهم يومئذ في العذاب مشتركون انا كذلك نفعل بالمجرمين انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون وآلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب إنكم لذائق إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون قابلين تكافؤ عليهم بكأس من معيين بيضاء لذة للشّه. لفضيله الدكتور محمد